استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كثروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فارح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا ارجهن ما اشد حر لو كانوا يفقهون فالذي يضحك قليلا ويبكي كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإرجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَبَدَّأَ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم مَعَ الْقَاعِدِينَ